السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السمين عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له وشرعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسل وجز وبارك على نبينا وقبيبنا وقول وقدواتنا وكرت أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وسليم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقات ولا تموتن إلا وأمتم مسلمون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 وكل بدها ظلاء وكل ظلاء في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباء فأده الله جل وعلا أيضا إلى أن ينتهي إخواننا وأبناؤنا من امتحانات أده الله جل وعلا أن يسر لهم النجاح والتوفيق هذا ليس امتحان ولا خلاص سنعمل له حدف كل يوم ليس امتحان صلى أن يفرج كرب الجميع اللهم يفرج كرب النكروبين من المسلمين اللهم فرِّش كرب المكروبين من المسلمين اللهم أسّل لجميع الطلبة في هذه الليلة أجمعين اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم ببساطة أو بالدعاء كل مقصد مقصود بالدعاء اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم اللهم اجعل نتائجهم خيراً من مذاكرتهم وبارك لهم في عقولهم وبارك لهم في أفهامهم وبارك لهم في أوقاتهم وبارك لهم فيما أعطيتهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين أيها الكرام الأحباب لازلنا مع سلسلتي فبهداه مختلف ولازلنا أيضا مع قصة قليل من يتكلم عنها ألا وهي قصة نبي الله نبي الله لوت نبي الله لوت وهو نبي رسول الله جل وعلا أرسله واصطفاه وجعله من الصالحين وقرير من يتكلم رغم أن هذا الواقع الذي يعيشه الناس الآن والحمد لله هذا خارج بلاد المسلمين يجدون أعمالا سيئة كمثل أعمال قوم نوت ونسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياك لكن كما قلت لكم في اللقاء الماضي حيث التقيت معكم في ثلاث نقاط حد فاكر؟ ثلاث فوائد من قصة مويلة لولو الأولى لقد كان يأوي إلى ركن شديد وأخذنا الفائدة أنك سان إذا تعرض للظالمين أو ارتث حوله الطغاة فإنه يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه القوي المتين الذي يحفظك بإرادته وبقدرته وبقوته فهو القادر أن يرسل جنودا تحفظك أن يرسل جنودا تحفظك سبحان الله تعالى. هذه فائدة أولى. ولا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الفائدة الثانية كانوا يعملون السيئات. كانوا يعملون السيئات. واستفدنا أنه ما نزل بلاء إلا بغم. ما نزل بلاء إلا بغم. ولا رفع إلا بثوبة فكما دمر الله جل وعلا وآلك الله سبحانه وتعالى كرى قوم نوت بذنوبهم وبخطاياهم، فما هي من الظالمين البعيد وسيهلك الله جل وعلا كل من يعص الله جل وعلا بعد إملاء الله جل وعلا له فإذا الثالثة إنهم أناس يتطهرون هذه تهمة لا نفر منها بل نتشرف بأن نكون من أهلها وهي تهمة سلوى لكل مؤمن أنك مؤمن أنك طاهر أنك قريب من الله جل وعلا تهمتك شرف لك تهمتك إنك سني ده شرف تهمتك أول عم الشيخ أول عم الشيخ ده شرف تاج تاج على رأسك فإذا وسمت او اتهمت او ظلمت او شتمت بشتمة هي في الحقيقة قربة من الله جل وعلا فلتسعد ولتستبشر والتفرح بالغربة والتفرح بالغربة اما لقاؤنا الليلة فنتمم باذن الله جل وعلا بقية الفوائد الست فمعنا باذن الله جل وعلا في هذه الليلة ثلاثة فوائد من قصة نبينا يوسف الاولى ولا يلتفت منكمها ولا يلتفت منك معه الثانية فلم يغني عنهما من الله شيئا الثالثة إن في ذلك آية أي يا حبيب الله صلى الله عليه حين أمر نبيه يلود أن يخرج من بلدته الظالم أهله أمره الله صلى الله عليه أن يخرج وأمر الله صلى الله عليه نبيه يلود وأمر نبي الله يلود منعه ألا ينظر خلفه لأنك لو نظرت إلى أرض المعصية وتعلق قلبك بالمعصية ستشد فسيدنا لو ممكن لو كان بص وراه يلاقي زبته بتقع على توبة تأخذه الرحمة والشفقة ممكن ممكن لو شد أقربه بيقع لهم الجبل والحجارة بينزل عليهم مطر من حجارة مسومة معلومة على رؤوس الظالمين ممكن يقول لا يرد أرجع تاني أو ممكن يتأخر فلو تأخر لتأخر لو تأخر لتأخر عن الجنة لذلك يقول الله جل وعلا في سورة الواقعة والسابقون السابقون والسابقون السابقون قال ابن القيم أهل السبق في الدنيا إلى الطاعات هم أهل السب في الآخرة إلى الجنة. عشان كده فايدة هم جدا للشباب اللي التزم، اللي ربنا أكلمه بالالتزام. وكان قبل كده بعيد عن الله جنوعا. له ما توصفوا لا. لو رحت لقرآن السوء اللي كانوا معك هشدو. لا تلتفت إلى ما كان من المعصية. طب بالزات مش المفروض أبك على المعصية زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال توبة. لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته المفروض ابكي ابتع لفات اعطبك صح انما لا تلتفت الى العصار حتى لا يشدو ولا تفتح ولو بابا صغيرا الى المعصية فالشيطان سيجره لان الله جل وعلا يكون يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا مش لا تتبعوا الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان مش هيقولك امشي مع ال binat تانية انت تقترال الله كنت مش مع ال وكنت وكرت لها الزلو على و expands with each other امشي مع ال binat تانية انها هيقولك ايه دور كده في ورق بتاع advisor تلاقي ورقة كتبهالك كده ورقة شجرة كتتمكتوبة عليها مش عارف ايه زمان طب بصت رقة للشجرة طبق punto طب دور كمان دور كمان يدور يلاقي رقم التليفون القديم يفضل وراك لغاية لما تدرن لا لا لا رنا بس تشوف كده فكرك ولا لا ما عند تتكلم في الكلام ترجع تمش هو نشيطات ياخذك ياخذك إن المقصية خطوة خطوة عارفين حديث أو قصة برصص العهد إن ربنا قال فيها كما ذكر بعضا للتفسير كمثل الشيطان إتقال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء من إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الشيطان مألوس اكفر مرة أحد لا ده بنت الجران زي بحفة كثير من الشباب أول ما يفكر في بنت بنت الجران على طول الشباك في الشباك والجوار قربك من المعصية بيخليك تقعب على في المعصية عشان له تقول لك ولا تلتفت الى تلك الارض الارض المعصية فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اصاب الصحابة لما اصاب الصحابة الغفلة النبي عليه السلام لما استطاق كما في سنة بداود النبي عليه السلام رجع من المعاركة رجعين تعبانين مرهقين مجهدين فالنبي عليه السلام صلى الله عليه السلام النبي عليه السلام قال للصحابة من يتلأنا الليلة مين اللي يصحينا نصلي الفجر الصحابة كلهم جاي تعبلي فالنبي قال اتلأنا يا بلال يعني انت المناده بتاعنا خليك لغاية لن يجي الفجر صحينا فبلال رضي الله عنه قاد يستند استند صلى ركعتين كمان ركعتين وبعدين سند تعمال مذهد راجع من قتال نام قام لا الشمس طلعت. الصحابة بيقولوا رواه حديث بيقول فوالله ما ايقاضنا الا حر الشمس صحيحنا مثلا الساعة تساعة عشر الصبح واول من اتاق هو النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتاق النبي قال اين بلاد المنبذاء الطافة ولا فين بلاد فجاء بلاد وقال يا رسول الله اصابني الذي اصابك اخذني الذي اخذك رأت عليهم خلاص. النبي كان مش طيب راحت عليهم النومه والساعة عشر الصبح وجيش كان ممكن نقول يا طب الله عز وجل وانت عقلناها بمحزورة وانت مش عارف ترد بسرعة اصلنا نحنا نصلي على الضبط لا لا لا قبل كل ده قال النبي صلى الله عليه وسلم تحولوا تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة المكان ده فيه شاطي لو انتو عتوا فيها ايش تاني هتقولوا طب نقيل القيلولة بن البور العصر هنروح عليه في العصر بره لذلك كان في شياطين حضرتنا فيها الشياطين قم من هذا المكان وذهب إلى مكان آخر تطيع الله جل وعلا فيه فلا تلتفت إلى أرض النصير لذلك فإن الذي تاب بعد أن قتل مئة نفس لما ذهب إلى العالم كما في الصيحين قال له العالم وما يحور بينك وبين التوبة ولكن اترك أرضك سيد أرض النصير ما تبص الهارس وذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. طب بعدين يعني سيب المعاصي ورجل الطاعة ودول يدخلون النار وخلاص. طب فين لا يؤمن مع حتى يحب الآخرين يحب النفس وفين الدعوة إلى الله وفين الخير؟ انت الوقت ما ينفعش. لو بصيت وراء شدوك ليه؟ عارف لما يكون واحد كان مريض وتداوى ولسه خالك في فترة النقاهة. اي فيروس صغير يرجع تاني يحصل انتكاسة والانتكاسة بتبقى شد عشان كده اللي التزم ماتتزمش كويس ولسه في جيبه ارقام المحمول بتاع الفتيات ولسه التزمت بس نبسعه شربه ومطلعه خصة شعره قدابه التزم ولسه برضه بيتابع المحرمات وبيتفرج على الفضائيات ولسه هو ده اللي هيشده للمعصير انما لازم يقطع الطريق لازم تقطع كل حبال تصلك بأرض المعصير أي حبل يكون بائي معاك لسه بيوصلك بالمعاصي إطاعة أمامك إطاعة ليه هو ده الحبل اللي يشيد لك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الصحابة في باعة العقبة الأنصار الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيعوه في باعة العقبة والحديثه رأيه الإيمان الرحمة في المسند من حديث أبي الحسن من التيهان. والحديث بمجمله حسنه بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الإسلام وعلى الجهاد وعلى النصرة تقام أحدهم وقال لقومه إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها معنى الالتزام بالدين معنى السير مع النبي عليه الصلاة والسلام إننا نقطع كل حبال الجهلية إن بيننا وبين القوم حبالك وإن قاطعوها فإما أن تصبروا وإما فهو أعذر لكم عند ربكم أن تعتذروا الآن يعني إما تعرفوا أن الطريق محتاج هتسيب وهتسيب وهتسيب وهتبص مش هتبص للدنيا خالص مش هتبص للدنيا إنما هتبص للآخرة فلو أنت هتعمله كده ماش إنما مش هتعمله يبعمل أول اعتذروا، عشان كده بقول لك معنى ولا يلتفت منكم أحد مش هقول لك ولا تلتفت المعصية بس لا ده انت مطالب ألا تلتفت للدنيا كذلك يعني كلمة ولا يلتفت منكم أحد هقول لك غض بصرك بس مش عن البنات وعن المحرمات بس لا غض بصرك عن الدنيا كمان ليه لو بصيت للدنيا الدنيا تشتك أخونا المسك المحمول حلو دول وأنا مجيب المحمول لو خضطه في الحطة ويرجع تاني هبص له أنت جيب المحمول ده أضطر اشتغل أنسى, أنسى الدين ده قلت لما جيب المحمول واحد راكب عربية واحد يتمنى يموت تحتها أول ما تبص له أول ما تبص العربية الناس دي هي اللي عايشة احنا مش عايشين تغضب على حياتك وتنسى آخرتك تريد أن تجمع المال لتركب سيارة كتلك السيارة ساعتها تنسى دينك لا تلتفد فلان عنده عمارة عشر قدوان ويالست دورين بس يعمل لدك الدينة تبصنه تنسى دول دينك على طول فلا تلتفد إلى الدنيا لأنك لو التفدت إلى الدنيا فضلا عند التفت إلى المعاصي ستشدك الدنيا وستشدك المعصية ونسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا ترى الآخرة كما رآها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال حنظلة نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين والحديث رواه مسلم وعليث أنس بن مالك رضي الله عنه فالله صلى سلو وعلا يكون لنبي لوت ولمن معه ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد فلو التفتت إلى الباطل لشدك نصيحة بسيطة كده اللي عنده شباية أغاني لو سابها في البيت هيرجع تاني الأغاني لازم يشيرها لأنه في يوم الأيام هل يلتفت إليه عينة بالمبتبة بعيدة عن الناس لا شلها على طول اديها الواحد قل له سجيلني على أي حاجة إن شاء الله تحرقها بس باش في بيتك وخدت القرار ونفذ على طول لأنك لو ما نفستش النهاردة وانت لسه سوخني وفي زينك هتقول طب بكرة بس اما قابل محمود وادهم له هيجي بكرة ما قابلتش محمود طب بعد بكرة ان شاء الله بعد بكرة بدأ الشيطان يشدك خطوة خطوة خطوة زي ما شد لك برصيز عمل ايه بنت الجران راحوا يجاهدوا قالوا خلي بنتنا عندك أنت راجل امين وانت راجل عابد وانت راجل قاعد في صومعه والصومعه بتاعته ما لهاش سلم الصومعه بتاعته في الدور الثاني والسلم بينزل تحت ويطلع فوق يشد السلم فوق عشان لا يكلم حد ولا حد يكلمه يعني معتزل عن الناس معتزل بين وبين الله سبحانه وتعالى بس قالوا له يعني أنت راجل وجيه وإحنا نسيب بنتنا لمين خايفين عليها مفيش حد امن في الدنيا دي كنا نعرفه أنت احنا مش عوزينك تخلي بالك منها لا بس هي في البيت لو سمعت صوات ولا اي حاجة يبقى روح شوفها هي بس خلي بالك منها طب خلاص اول خط قالوا بقى الشيطان يا ده انت ما عندكش دم يا اخي يعني قعدة في البيت هتاكل منين ولا هتشرب منين طب يعني هتلاقي اي ده انت راجل والرجل ينفق طب خلاص يبقى جيب اك وحطه على البيب وانش تقوق تخرج الى الاك تاخده تاكل وتمشي ثاني اعرف بس ان هي جوه افرح اضطي الاكل جي حد خده ومشي ولا حيوان كي ومشي وهي ما كانش مقف خفت بس قول لها الاكل برا بس اتاني مرة الاكل برا خلاص ما ردتش عليك مش استنى ما ترد يا اخي تعرف بس هي جوه اللي مش جوه الاكل برا حاضر بس حاضر تغلت في القلب تغلت في القلب خلاص الستة دي صوتها ناعم تبقى هي برضو حلوة بقى استنى فكرها هو قامت يا اخي خليك عندك دام تبعد كل معها مرة لها ثلاث شهور كل عريبة مش معاها تبعد كل معها مرة خلاص كل معها مرة يا اخي اجبر بخطرها قعد يجبر بخطرها هيجبر بخطرها حتى وقع بتحيش تقولي عزو الله حملت وضعت تبعدين هيجئ الوقتين هيقتلوه يقتلوها الحل ايه اقتل الولد وهي هتكتب خبر عشان ما تفضحش نفسها خلاص اقتل الولد ودفنه الوقت يجي اهلها يعني انت يعني اسأت اليها وقتلت ابنها هتفضحك لاخواته الحل ايه تقتلها وتنينها مع ابنها يبقى ولا مشكور من دري لما يجي يقولوا ده ده انا دفنتها بايدي الشيخ هو اللي صلى عليها ودفنها مش هيطمنوا خلاص قتلها ودفنها مع ابنها اشطون صبره لا جاله جاله الشيطان لاخواته بعد ما رجعهم رجعوا برصيس قال لهم ده ماتت ودفنتها خلاص فالشيطان قال له قال لهم في, في المنام في الحلم المفزع جين الأول والثاني والثالث ده برصيس ده كل ما ده عمل كذا وكذا وكذا وقتلها هي وابنها ودفنها في مكان كذا وراح للثاني في المنام وراح للثالث في المنام آموا الثلاثة رأوا رؤية مفزعة كلموا بعضهم لا تبرؤي رؤية حق راحوا لقوا أخرجوه صلبوا على الجزع وهيقتلوه جلوا الشيطان قال له أنا صاحبك أنا اللي وقعتك سجد واحدة أطلعت من كل ده أخرجت منها زي شعر من عبينا سجد له فتبرع من كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين اللي جنبه بيدخن وساب السجاير ساب الدخان بس اللي ولعه لسه عنده في البيت رجع تاني التخيل صح لما كان ليه صحاب وصاحبهم شدوا تاني للمعصير عشان كده برس مهم جدا علمه الله صلى سل وعلا نبيه النبيه بوت ونتعلمه النيلة ولا يلتفت منكم احد حتى وإن كان من حولك كلهم عصاه فنبي ريلوت كما ذكر كان هو المؤمن الوحيد ومعه ابنتاه بس قال الله جل وعلا فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين حتى مش كل البيت مش كل البيت زوجته كانت على الكفر زوجته كانت على المعصير كانت خائنة له في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا تلتفت إلى كثرة العصاة ولا إلى كثرة الهالكين ولكن كن مع رب العالمين فإحساس الغربة كما قلت لك إحساس سعيد غض بصرك عن الدنيا حتى لا تشلتك عارفين يوشع بن نون سمعت عنه مين يوشع بن نون فتى سيدنا موسي لما خرج ليجاهد ليفتح بيت المقدس عمل إيه اختار الرجاله اللي يحاربوا معايا ما ينفعش واحد يجي يحارب معايا يبقى لسه بيبص للدنيا لو بيبص للدنيا مش هيرجع خالص فرق من انك تقاتل وان تريد الاخره او تقاتل وانت تريد الدنيا اللي ماسك السيف وعاوز الاخره هيضرب وصدره مكشوف ويرمي الدرع ويتمنى يتمنى ان يقتل في سبيله انما اللي عاوز الدنيا بيبيع كده فعلا ده بيضرب من بعيد كده خايف لا يتعور فعشان كده يشعب منون قبل ما يخرج قال لا يتبعني رجل من ثلاث لا يتبعني رجل من ثلاث ما يجيش ورايا واحد من ثلاث رجل ملك بضعة امرأة ولم يبني بها وهو يريد أن يبني بها واحد خاطب لو جي معايا حارب وقلبه متعلق بالمنت نفسه يرجع عشان يتجوز ده ما ينفعش ورجل له أغنام وهو ينتظر خلافاتها عنده أغنام حامل أو يعني إبل عشراء فمستنيها تولد متعلق قلبه بالدنيا قلبه ملتفت للدنيا ده ما ينفعش جاهد الثالث ورجر بنى بيوتا ولما يرفع سقفها وهو يريده أن يرفع سقفها واحد بنى البيته لسه الصب ناس ده ما ينفعش يقاتل ليه ألبه لسه ملتفت للدنيا لذلك فإن الله سل وعلا قال بأن السبب الذي يمنع عن الجهاد والخروج في سبيل الله كما قال تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقنتم إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا فهذا مبدأ عدم الالتفات إلى أرض المعصية وإلا لو التفت لا لجذبت فوقعت فهلك حتى وإن كنت صالحا حتى وإن كنت صالحا ترجع على أرض المعصية عشان ما يجيش واحد برضه يقول لنا أنا راح راسي البر عشان أدعو الناس إلى الله على البلاج لا يخوش ما تروحش ينفس ويدعونا الله عن البلاج لا أرض معصية فتروح هتدعو دياً والذياً والذياً هتدعو بيه هتدعو تقول أستغفر الله أستغفر استفروا الله استفروا الله ما ينفعش. ما ينفعش لا تلتفت وإن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه قال تعالى وإذا رأيت اسم الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آيتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث وهذه وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين فيربما لو نزل العذاب والهلاك ينزل عليهم معك وإن كنت صالحا كما قالت أم حبيبة زينب من جحش كما عند ترمزي وغيره تسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قالت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون أفنهلك وفينا الصالحون قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبر لو الفسد مستشري حتى لو أنت صالح وسطهم ربما ينزل عذاب وأنت معهم قال تعالى اسمع وابتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني الفتنة لما تنزل البلاء لما ينزل مش هيجي للظالمين بس انما سيعم سيعم انظر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة في أهد مين اللي عصر ربنا في غزوة أهد مين الرماء. صح يعني الصحابة في ارض المعركة سبتين بيدفعوا قدام النبي عليه السلام إنما اللي عصى أمر الله أمر النبي عليه السلام بعض الرماء بعض الرماء كانوا على جبل فنزلوا أعراض الدنيا التفتوا إلى الدنيا جاء البلاء للجميع صح كسرت رباعية النبي على السلام وأذن عقله وشج رأسه وأصيب الصحابة وكتل سبعون من خيار الصحابة وعلى رسيل أسد الله وأسد رسوله همزة بن عبد المطلب فقتل خيار الصحابة لما التفت بعض الصحابة إلى الدنيا عم البلاء على الجميع أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبس إذا كثر الخبس فأقول لك كلم بسيطة لا تلتفت إلى المعصية ولا تفتح ولو بابا يسير فإنه سشدك واسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأدراو على الإمام أحمد المسند والحاكم وغيره من حديث الشيخ الألبان رحمه الله تعالى من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة تخيل المنظر ناشي في طريق جدار هنا وجدار هنا وفي أبواب متفتحة عليها ستار بس ثم قال النبي عليه السلام يفسر بقى المثل ضرب الله مثلا سراطا مستقيما وعلى جنبتاي سراطي سوران بهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاه وعلى على الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح بابا شيء استرك للبص إذا أراد أن يفتح بابا قال له ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه قال النبي عليه الصلاة فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي الذي يدعو من أمام الصراط هو كتاب الله والداعي الذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن يعني انت ماشي بطيق إلى الله فتح لففتنة النساء لو فتحت الستارة اللي هي عينك وبصيت دخلت لفتنة النساء فتنة الدخان تتكلم عن الحاجات اللي موجودة الوقت فتنة الدخان تبدأ بسجارة واحدة تمسكها في ايدك تتحول الى مدن فتنة الاغاني تسمع اغنية واحدة تعود الى المعاصي كلها مرة ثانية فالواعظ اللي في قلبك النور نور الايمان اللي في قلبك يقولك لما تيجي تبص بص ضميرك الحي قلبك الحي يقولك ويحك لا تفتح فانك ان تفتحه تلجو. لو بدأت أول معصية هتدخل فيها فالنصيحة لا تبدأ ولا تلتفت وأنت الآن في مرحلة النقاها يؤثر فيك أي فيروس بسيط فاصبر حتى تدرك المناعة في الإيمان ساعتها أدعو إلى الله جل وعلا زي الشجرة لسه حطتها قدام البيت زريعة لأسبوع ممكن عيد صغير يتعلق فيها يكسرها إنما تصبر على شوية ارويها بماء الايمان حتى تثبت في ارض الايمان ساعتها تكون شجرة قوية اصلها ثابت وظرها في السماء لو تعلق على هذه الشجرة الرجال لا تقع صح فانت لما تكون ضعيف ما تبصش وراء تبص, تبص امت تشد وترجع تاني تكون انت جبل جبل تشد الناس يثبت الناس بالتعلق بك وأسأل الله جل وعلا أن يجعل في قلوبنا حبا للدنيا اللهم املأ قلوبنا محبة للآفرة ولا تجعل في قلوبنا لغيرك نصيب إلا ما كان فيك ولك يا رب العالمين فلا تلتفت إلى معصيرت ولا إلى دنيا ثم الفائدة الغامسة في قصة ميلة لوت والثانية في هذه الليلة فلم يغني عنهما من الله جل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم رواه أصحاب السنة الأربعة أبو داود الفلمزي والنسائي وابن ماجه من حديث إبي وريرة يقول النبي عليه السلام اسم الحديث ده في سبع عبارات ويريد تحفظه وأنا أذكر هذا الحديث عشان أخر عبارة بالذات يقول النبي عليه السلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والأخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والأخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغسيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله بمن عنده استمع استبعبه هو الشيخ الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أبطأ به ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهمت؟ يعني ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سيدنا نروي زوجة زوجة نبي زوجة نبي ولم يستطع أن يغني عنها من الله شيئا. زوجة نبي عصت الله جل وعلا فلم يستطع نبي الله نوت لا أن يهديها حين لم يأذن الله جل وعلا به ولم يستطع كذلك يوم القيامة أن يأخذ بها إلى طريق النجاح أو إلى الجنة حين كتب الله جل وعلا عليها النار كما ضربها الله جل وعلا مع زوجة نوح في القرآن مثلا قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ورأة نوت كانت تحت عبدين من عبادنا حي صالحين حي فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ودخل النار مع الداخلين فرغم أن زوجها كان صالحا إلا أن صلاحه لم يصل إليها ولم تستطع أن تأخذ منه الصلاح إذا كانت بعيدة عن الله جل وعلا فمن أبطأ به عمله لم يستع به نسبه في يوم القيامة ما فيش وسط منك بالربين لابويا كان شيخ ولاخويا كان كويس ولا عمي مش عارف كان طيب ولا لا لا لا من أبطأ بني أمره لم يسرع به نسبه. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وقال كل أمر بما كسب رهين. قال تعالى اسمع فإذا نفخ في الصور فلا أنسى. فإذا نفخ في الصور فلا أنسى. ما تعتمدش إني ان شاء الله صاحبي بقى يشفى عنه ما تعتمدش على ان ابوي ان شاء الله كان راقل طيب ربنا بقول وكان ابوهما صارحا فابوهما صارحا يبقلش الجنة حتى مع ابوي لا تضمن لا تضمن فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نزل كما ان اباك لا يحمل عنك وزرا كذلك لا يعطيك حسنة الواحدة فيوم القيامة يفر منك شوفك كده بعيد هتقع في جهنم هو مع مليون حسنة وانت بس ما اصلك حسنة واحدة بس تنجو بها يا بيش حسنة من مليون اللي عندك يجي منك يهرب منك لا يعطيك ولا وخسنة تب خدني في ايدك ماليش دعوة لا امسكك قع ولا حاجة ابد ماليش دعوة بيك يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني بل أكثر من ذلك لو أشرف هذا على الهلاك ينادي يا رب خد أبو يرميز جهنم وننجم كلا فبخد أمي وعمي وابني وبنتي وقريب واصحابي والدنيا كلها ارميها في جهنم بس عشان انجن بس كلا قال تعالى اسمع يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنَ الْعَذَابِ أَهْلَهُ إِلَّا بِبَنٍ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ومن في الأرض جميعا ثم من جمه كلا كلا إجابة قاهرة من الملك جل جلال وتنزل على قلب من يتعلق بأقاربه كالرأت كلا إنها لضا نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى اللهم نجينا برحمتك يا أرحم الراحمين فلم يغني عنهما من الله شيئا وتكررت هذه القاعدة في القرآن عدة مرات في قصة الله للوق عدة مرات ومع غيره من الأنبياء كذلك عدة مرات قال الله جل وعلا في سورة الأعراف فأنجيناه وأهله إلا مراته كانت من الغابرين لم لم ينفعها نبوة زوجها لوت قال تعالى فأسر بأهلك بفقع من الليل ولا يلتفك منهم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قال الله بجل وعلا في سورة الشعراء فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين قال الله جل وعلا في سورة النمل: فأنجيناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وقال في الآية الخامسة والأخيرة من سورة العنكبوت قال تعالى لن نجيناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين فلا ينفعك إلا عملك ولا يساندك إلا عملك فلو قصرت في العمل لا ينفعك أبوك ولا أمك إن كتب الله جل وعلا عليك العذاب وانظر إلى نبيله نوح سيدنا نوح سبحان الله عجب الله يقومنا سيدنا نوح أنا أسميه خبير الدعوة يعني الواحد بقى بقاله خمسة وعشرين سنة على المنبر يدعو إلى الله عنده خبرة خبرة يعرف الناس صحيه امتى و... ويعرف الناس محتاجة ايه ويعرف البيئة دي عاوزة ايه 25 سنة دعوة انما سيدنا نوح 1000 سنة دعوة 1000 سنة قبل الطفال أ... 956 سنة قبل الطوفان ده غير العمر اللي قاعده قبل النبوة ده غير وقت الطوفان ده غير العمر اللي قاعده بعد الطوفان فخبير ومع ذلك مع كل هذه الخبرة في التعوة لم يستطع أن يقنع ابنه بالهداية هو ابنه لا خلاص ما عاشي قال الله جل وعلا في سورة هود آية الله ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني شف القرب يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا آصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بنعي ماءك ويا سماء أقلعي وغير الماء وقضي الأمر واستوت على الجوزي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب شبه إحساس حمام الوالد ونادى نوح الرب فقال ربي إن نبني من أهل ده ابني يا رب نجهول ونادى روح ربه فقال ربي إن نبني من أهل وإن وعدك الحق وأنت, وأنت أحكم الحاكمين أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين الآيات يا ربي ده ابني لا مش ابني ولا البيت بيت طالما فلما عشر تبرأ منه فلما سمع نوح أمر ربه تبرأ من ابنه خلاص مش من أهلي ما عرفوش يا رب خلاص رب إني أعوذ بك عن أسألك ما ليس لي لبيعين ونبي الله إبراهيم كثاب زي ما سيدنا نوح قال يا بني سيدنا إبراهيم قال إيه يا أبت يا أبت يا أبت يا يا أربع آيات في سورة مريم تحس بها فعلا حنية سيدنا إبراهيم يعني الحنان اللي ربنا ملأ به قلب سيدنا إبراهيم وجهه كل يا بو بل إنه استغفر الله صلى الله عليه بنبي ابراهيم وجاه نبي الله ابراهيم لربه ان يزوج ابيه قال الله سبحانه واذكرت لكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصره ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهة إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك لأ لإن لم تنتهي لأرجمنك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية ربنا بي احتفر بي هقول لي رب احتفر هنا يا يا يا باب أنا هتوسط لك عند ربنا هقول لي دابو يا رب فالله جل وعلا قال له لا إنه عدو لي فتبرأ منه قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أصحاب, لهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إغراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو أنه عدو لله تبرأ منه خلاص في سداهية وعيز بالله ألا تخشى إن أبوك يقول عنك وإياما افتهية ألا تخشى إن ابنك يقول عليك يوم القيامة هل هناك داهية أشد من النار داهية الدوادي فلتدعوه إلى الله الآن قبل أن يتبرأ منك تقول لي قلنكم لما والد يوم يصلي الفجر ويسيب ابنه نايم ما يصلي الفجر الوالد بتقول علي إيه انا هقول وانت حكم بنفسك تخيل لو الاب قام ساعة ثلاثة الفجر او ساعة ربع الفجر لقى البيت يتهز وفي زلزال وحتى من وقت وزاي هيقع وزوجته نيمة وعيره نيمة حاجة من ثلاثة اللي قام بيقوم ناطط ويسيبهم عم اللي يموتهم متنمالش تحرقهم يقع البيت يموتوا تقول على ده ايه آه الله يبقى ندل فعلا ندل ده أحسن تعليق ندل جبال خائن أي حاجة أنت اللي قولي انت. طيب واحد تاني قوم الفجر يلقوم نايمين قد محمد نايم ومحمد نايم ومحمد نايم قومي يا محمد صلي يا عام يا الام صلي الفجر يا عام ما قد برحتك أنت حرفي خرج هذا برضو اللي الفيديو يقع قومي يا محمد دي سلبيتها يقع لا. ما امشي والله ده حر خرج البيت وقع تقول على ده ايه ولا حاك ما امشي حر انما البيت وقع قوم محمد ما امشي ده لسه نايم دلوقتي صحابه بيذاكر سيبه نايم قوم يا ما بقى امشي ميه قوم يا بقى ما امشي تعمل ايه هتشتغل هو برده كده ابنك وانت قايل الفجر قوم يا ابويا بقى امشي انت حر؟ لا ما تسيبوش ما يصلش لو سيبته هيتحرق بالنار هيتعلى برئابته في يوم الايامة يا رب خذلي حق من ابوه يقوم ابوه يهرب منه يتعلى برئابته خذلي حق منه فقبل ما ما تبنيش عن شيء ولا هو يبني عنك شيء ادعوه الى الله جل وعلا الان فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بينا نارك عم ابو طالب النبي عمله ايه؟ ادري يخرجو من النار ده عمه الذي كان يحوطه برعايته انت عرف ابو طالب مين ابو طالب اللي بيقول اني لأعلم ان دين محمد من خير اديان البرية دينا لولا الملامة احدار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينة ابو طالب اللي بيقول فعلا عن النبي عليه السلام يعني قصيدة رائعة تسمى اللامية لولا الانصاف لكانت من المعلقات يقول فيها وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَ الْغَمَامُ بوجهه ثمال ثُمَالِ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِي ليصف النبي عليه الصلاة عارف أن الدين النبع هو بالدين ومع ذلك النبي عليه الصلاة يجيله هو على فراش الموت كما في الصيحين من حديث المسيب بن حزن أن النبي عليه الصلاة أتى لعمه أبي طالب وهو يجود بنفسه على فراش الموت وعند رأسه عبد الله بن عمية وأبو جهل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عما يا كل كلمة واحدة أحاج بها عند الله عشان أقدر أتكلم قدام ربنا وقول لي يا رب سامح عني ده كان بيحوتني وبيرعاني قلنا إلهنا الله وأبو جهل وعبو الله بن ومية يقولان له تموت على غير ملة عبد المطرب شوف كرناء السؤباء فكانت آخر كلمة قالها على ملة عبد المطرب فلما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه فأنذر الله الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى قربة جل عباس للنبي عليه الصلاة والسلام مسلم قال للعباس يا رسول الله هل صنعت لأبي طالب شيئا فإنه كان يحوطك ويرعاك عمك يا رسول الله اللي كان بينصرك ويدفع عنك وقريش ما قدرش اتقرب لك بحاجة ما هو حي وهو اللي كان بيقول لك والله لن يصل إليك بجمعين حتى أوسد في التراب دفيرة والله مش هيوصلو لك أبدا إلا على بستي إلا على روحي أموت وما يوزكش أبدا فأنت طيب أدعي لله جل وعلا وأنا نصيرك لكنه ما أسلمش العباس أخوه العباس عم النبي على السلام أخو أبو طالب بيقول له انت عملت له ايه ده كان بيرعاك وبينصرك وانت عم وهو يعني انت بن أخو عملت له ايه قال هو في ضحضاح من النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار دي شفاعة خصة بس خرج من النار اهون اهل النار عذابا بين اخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه اللهم اجيرنا من النار فلم يغنى عنهما من الله شيئا. ادعوا إلى الله، وإلا فتبر قبل أن يتبر أمك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو أشقاءهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يعني كنت حاط عاوز أكلم كمان بس يعني. هقول هلكم خلاص؟ صح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام اتى الى رجل فقال يا رسول الله اين ابي الصحابي بيسال النبي عن والد الصحابي ده قال اين ابي قال في النار مات مشرك في النار ده صحابي في النار فحس الصحابي ثم ولا فناده النبي عليه الصلاه ثم قال ان ابي واباك في النار ان ابي واباك في النار بل قال النبي عليه وسلم أيضا في صحه مسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأزن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي ولا يصح حديث أن الله جل وعلا أحيا والدي النبي له فأسلم به أو فأسلم له ثم مات لا يصح ذلك إنما حدث في صحه مسلم عن والد وأم النبي عليه وسلم الشهد أن أن مهما كان والدك لن يغني عنك إن كنت بعيد عن الله عز وجل نعم نعم فقه الحديث إن أبي وأباك في النار قال العلماء لا يشترط أن يخلط في النار لا يشترط فكنت في النار لا يشترط أن يخلط في النار لكن ربما يخلط الله أعلم إن كان من أهل الفترة فإنهم يختبروا يوم القيامة كما أخبر النبي في بعض الأحديث إن كان من أهل الفترة فإنهم يختبر يوم القيامة بنار يقول الله له ادخلوها وهذا تحقيق شيخي في السلام ادخلوها فإن أجابوا ودخلوا فيها أدخلهم الله الجنة وإن عصوا الله جل وعلا أدخلهم الله النار وفي أحديث الله أعلم بما كانوا آمدين لكن عمور أهل الفترة العلماء سنحن تفصيل فيها قال بعضهم إنما ينبغي أن يعبدوا ربهم جل وعلا على دين آخر نبي أو يعبدوا الله جل وعلا على حنيفية كما كان بعض الحنفاء يعبدون الله جل وعلا قبل ما أبعث النبي على السلام أن أكون هذا الكلام لأخرج بفائدة مش عاوز أوصل لك إن أقول أنا ما قلت الآن ما قلت الآن إن وابد ولد النبي كفار ما كنت ذلك إنما نقلت لك كلام النبي عليه الصلاة إن أبي وباك في النار ثم قال عن أمه استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأزنني فاستأذنته أن أستغفرها فأنا ما أزنني الشيء يا إخواننا فايدة بس تفهم أن يوم القيامة لا وساطة ولا أنساء لا وساطة ولا أنساء نسف الشريف كان واحد مجرم مجرم في جريدة من الجرائد الرسمية عمل كده كده كثير وكاتب فوق كده يوم الايام يوم الايام وبعدين جان صورة واحد قعد في الجنب كده ماسك شمسية وعمل اعلان كاتب كوسا وإنا لله وإنا ليه راجعون فأقول لك أخي الحبيب أيها الأخ الفاضل أيها الأخ الفاضلة يوم القيامة لا أنساب يوم القيامة لا أنساب يوم القيامة لا أنساف فحاول أن تشد الرابطة الآن بينك وبين أبيك بالإيمان فهذه هي الرابطة التي لا تنفك فأبوك وأخوك وأمك وأختك وأبنك وأبنتك معك يوم القيامة إن كنت طائعا قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فوثق الرابطة بينك وبين أقاربك عن طريق الصلاح والإيمان ليكونوا معك بالجنة وإلا فإذا نفقد الصور فلا أنسان أخيرا إن في ذلك الآية الله سلم وعلا يهلك الظالمين لكن اهلاق اللهم سلم وعلا للظالمين له مراحل المرحلة الاولى الاملاء المرحلة التانية الاستدراج المرحلة التالتة التزيين المرحلة الرابعة والاخيرة الاخر واحد ظالم يملي الله له حتى يعني لا تكون لو حجة يملي له يمكن يرجع لو مرجعش يملي له عشان يزداد اسما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اسما طيب ما فيعش الإملاء ما فيعش يستدرش إملاء وبعث له زلزال عشان يفوق ما فيعش إملاء وبعث له مرض عشان يفوق ما فيعش املاء وسقط سنة عسيني فوق ما فقاش املاء وابوهم ماتهم عسيني فوق ما فقاش املاء ويشوف واحد ظالم يعزم قدامه عشان فوق برضه ما فقاش يحصل ايه؟ يستدرج يظلم يدينه فلوس يأتي المسلمين يدينه اسلحة يروح يصيف في المصيف المحرمة يدينه فلوس اسم الاستدراج فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما قوت اخذناهم ضغطة املاء استدراج بعد الاستدراج تزين بعد الاستدراج تزين يعني تزين يعني يشوف الحق باطل الباطل حق يبقى يقتل المسلمين ولا بدأ بينشر حرية يبقى بيفتح صلاة البراة للخمر ودول للدعارة ويقول له ده منشب الحرية وخلي الناس تعمل هي أو السياح، السياح، السيح, السيح. بالله ده اسمه تزين ودي مرحلة قل من يرجع إذا وصل إليه خلاص لأنه هرجع إذا شايف البطل حق شايد السنة بدعة والبدعة سنة يرجع ليه هو بيتقرب إلى الله جل وعلا بعمل المصير إن زي يرجع، لأن كده صاحب البذعة التي يتكرر بيء لله جل وعلا وهي تبعينه فأني نفسي متعال، قل من يرجع إن كان متدعاً إلا إذا هداه الله جل وعلا. إن المرحلة الرابعة والأخيرة هي أقص، اللي بنتكلم عنها، ولكن أخذ الله جل وعلا للعبد الظالم المجرم. لابد بد أن يخون فيه شيء قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لا هود العصر إن في ذلك لآية لا لمن قا فعذاب آخر لازم إن كنت مظلوم تشوف بعينيك الظالم وهو بيهلك شن قلبه في واحد ضربك على نفسك انتر تضرب بإيدك واحد أتى لهوك ومش عارف اغتصب أختك هو مش عارف عمل إيه في أمك وعمل إيه في عريبك نفسك تضربه وتموته بيدك إيدك لا يزول إلا إذا قتلته بإيدك لشان كده ربنا بيقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم عشان كده ربنا بيهذك الظالمين قدام المظلومين عشان يطمنون رفعت كرة قوم لوط سيدنا لوط مشي هو معه هم على ما بلبصت الكرة رفعت خمس كرة حتى سمع قوم لوط بل وسمعت الملائكة بالسماء صياحة بيكهم ونباحة كلابهم ونهيق حميرهم ورأى قوم لوط ومعه هؤلاء هم فوق ثم قلبت كراهم وأتبعوا بحجارة ومطر من السماء الحجارة فلما شكوا الكلام ده يبصوا أولو الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين لما تبص القرية ظالم, ظالم أهلها تقرب تقول الحمد لله نجاني الله وجل العالمين لما يهلكوا قدامك تطمن الحمد لله وكذلك لتكون القرية عبرة لتكون القاضية عبرة لكل ظالم لما الظالم يشوف الظالم اللي زي يهلب يخاف عشان كده مصرع الظالمين دايما بأجديد بأجديد فقوم لوط ربنا رفعهم ايه دا رحلة جوية دي ولا ايه فوق كمان دا مككية فوق كمان ثروخية ويتقلبوا عشان كده أنا أطمئنكم أمريكا الآن التي انتشر فيها الفساد وفعل كوميلوت يعني في جامعة في كاليفورنيا في لوس أنجلوس جامعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا عملي إحصائية لاو إن أربعة وثمانين في المية من شباب فتيات الجامعة من الشواذ الجنسية فعل كوميلوت أو السحاك أربعة وثمانين في المية بالجامعة. اللي أصيبوا بالإجزة الآن في العالم 75% منهم من الشواز فما هي من الظالمين الرعيد لكن يؤتي بيرتفعوا ما بني رفعهم للأسف في بريطانيا من كم سنة خرجت مظاهرة فيها القساوسة فيها أستاذ الجامعات وفيها الوجهاء بل فيها بعض الوزراء تطالب بتشريع قانون لإباحة الشذوذ ففعلوا ذلك خلاص الآن بيتجوز الراجل الراجل وبيعقد الزواج في الكنيسة بيتجوز الفتاة الفتاة وبيعقد زواج في الكنيسة وإن بياه وإن يعجعون فهذا الذي أو ألحقه الله جل وعلا أو أوقعه الله جل وعلا بقوم لوط وما هي عن هؤلاء بعيد ستقع بهم لكنه الآن في محالة الرفض الرفض سيليكم الله جل وعلا وان عل هذا ان يكون امام اعيننا ليطيب الله خاطرنا سبحانه ان يرينا ذلك بعينه بيقول دلوقتي ان امريكا ممكن تتشفط بيقول كده ممكن المحيط يشططها ربنا قادر الاخذ بتاع ربنا قادر يعني ممكن ممكن موجتين بس موج المحيط الاطلنطي وموج المحيط الهادئ يلتقوا مع بعض بس وأمريكي متوقع كده متوقعين كده متوقعين مد موجات المد اللي حصلت في السنامي هو متوقعين المد القادم متوقعين يحصل في أمريكا بل مصورين صور متوقعينها عن طريق الكمبيوتر لإتيال هذه الأنواج العظيمة تخيل خالي كده لما الموجة إذا ما ربنا أرسلها أيام سيدنا نوح الموجة زي الجبل ده مش المي ده الموجة الموجة زي الجبل جابت مثلا الاتفاعة 13 ألف متر دي موجر خلاص أمريكا تجد الله جل وعلا قادر متوقعين أن في ولاية في أمريكا المحيط يشفتها يشفتها الولاية دي أكبر من مصر ممكن المحيط يشفتها في لاحظة يحصل زلزال تتشفت والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد او قد اخبر انه بين هذه الساعة يحصل خسف وقذف ومسخ الناس تخسف يمكن السورة دي, دي اللي يتخسف بيهم في المرقص اللي كانوا بالقصف دوان ممكن داي يكون بس يعني ايه منظر بس لقطة وستعرف ان في حاجة جاية فالله جل وعلا قادر أن يخصف بأعداء الله جل وعلا الذين يفعلون كما فعل قوملوت قال تعالى وما هي من الظالمين قال تعالى اسمع إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال الله جل وعلا وإنها لبسبيل مقيم يعني بقية كرة قوملوت على الطريق اللي كان بروح الشام يعد على البحر الميت يعرف عرب كان هنا قوملوت يشوفهم يبتعن قال الله جل وعلا ولقد تركنا فيها آية بيّنة لقوم يعقلون. قالت من كثير إنها البحر الميت. الآية بيّنة بحر ميت لا يستفاد الماء منه. ماءونة آية على أن الله جل وعلا أنشأ بدل هؤلاء الأقوام بحيرة نفية لا ينتفع بمائها حتى يتعظ كل من يمر فالمفروض لما تمر على الظالمين تتعذ. مش تروح بقى واجن الملوك وتروح المتاحب وتقول لا استحنا الفرعنة شوف يا أخي أجدادنا لا شوفهم فين الوقت يتقلبون في جهنم والعياذ بالله هم الأنف أعطاهم الله جل وعلا كوة وما بلغنا عشر ما وصلوا إليه ما بلغنا عشر ما وصل إليه ومع ذلك أهلكهم الله جل وعلا يعني بيقولوا أن في العود طلع الفضاء بيقول كده يعني بيقولون بيلاعوا على الأمر مسلات وكلام منها سمعتوا الكلام ده أمجود بيقولون على الأمر ما أقضي الآثة لو فرمنا نطلع ما ربنا قال لنا كده لما فرعون قال إيه وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل يبقى احنا مش فرعنا مش أبأنا فرعنا إنما أبأنا صحابه أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو ثمين فانت لو مررت على هؤلاء بأمرون الكرام عابراً توصلهم لتتعب شوف يا أخي كل هذه الحضارة والرقي والقوة وربنا أهلكهم لأنه القوي سبحانه وتعالى فأخذوا الله بشده وعلا دائماً أخذ شديد ربنا نزل عليهم مطر حجار مطر حجار مش طوبة ولا والأثنين ده مطر حجار وانطرنا عليهم حجارة مطر حجارة مانطر صحب يا خلي. شفت خير بلاء لو توب انت عليك من الدور العاشر ولا من الدور ايه طب لو توبتين ترد ازاي طب لو طب لو ما توبتين بتعمل ايه خلاص لا ملجأ ولا ملجأ منه الا اليش مطر عشان كده اهمها بيقولوا ان عقوبة الذي يفعل هذا الفعل فعل كوملوك عقوبته ينزل عليه مطر طب برضي كما قال النبي عرسان في سنة ابن ماجه إذ من وجدتموه يعمل عمل قومي لوت فاقتلوا وفي اللواية فرجموا الفاعل والمفعول ارجموا يعني خلوهم اتنين مرات وترموا بالطب لكي تنموت تصغير للصورة التي حصلت لقومي لوت هذه عقوبته وما عند الله جل وعلا أشد قال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله عتت يعني ايه يعني قلنا دعوتاه يعني ايه اشداء غلاص فرغم انها قرية شديدة عظيمة عتت الا ان الله اقوى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة عملية خسرى وما هي من الضارمين والعيدة أقول لك في الأخير أطمئن فإن عقاب الله جل وعلا قادم بكل الطغاة، لكنها مراحل إملاء وتزيين ثم استدراج ثم أخذ الله جل وعلا سيكون أخذا شديدا عبرة للظالمين وآية وسلوى للمؤمنين وأسأل الله جل وعلا أن يرينا بأعيننا مصرع الظالمين وأن يجعل هلاك اليهود والأمريكان المحاربين والإنجليز الكفرة المجرمين ومن الكفر أجمعين أسأل الله تعالى أن يجعله على أيدينا وأن يشفي صدورنا بأن نملك رقاب أعدائنا بفضلك وكرمك وبقوتك يا قوي يا متين اللهم إن نسألك أن تعيننا على الاهتداء والاقتداء بهدي الأنبياء اللهم املأ قلوبنا أمنا وإيمانا اللهم إن أردت بعبادك هلاكا وفتنة ساقضرنا إليك غير مفتونين اللهم إن أردت بعبادك فتنة وهلاكا فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموت المسلمين رب ارحمهما كما ربانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشه مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك بفضلك وقوتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزق والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين